اختلف في معنى الحشر في هذه الآية وبناء عليه اختلف في معنى الأول فقيل المراد بالحشر أرض المحشر وهي الشام وقيل المراد بالحشر الجمع واستدل القائلون بالأول بآثار منها ما رواه ابن كثير عن إكلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شك في أن أرض المحشر ها هنا الشام فليقرأ هذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وما رواه أبو حيان في البحر عن عكرمة أيضا والزهري وساق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني النظير خرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية أي لأول مكان من أرض المحشر وهي أرض الشام وأوائله خيبر وأذرعات وقيل إن الحشر على معناه اللغوي وهو الجمع قال أبو حيان في البحر المحيط الحشر الجمع للتوجه إلى ناحية ما ومن هذا المعنى قيل الحشر هو حشد الرسول صلى الله عليه وسلم الكتائب لقتالهم وهو أول حشر منه لهم وأول قتال قاتلهم وعليه فتكون الأولية زمانية وتقتضي حشرا بعده فقيل هو حشر عمر إياهم بخيبر وقيل نار تسوق الناس من المشرق الى المغرب وهو حديث في الصحيح وقيل البعث الا ان هذه المعاني اعم من محل الخلاف لان النار المذكوره والبعث ليس خاصين باليهود ولا ببني النضير خاصه قال صاحب التتمه اثابه الله ماضيا على ما وعد به من سلوك نهج الشيخ ومما أشار إليه الشيخ رحمه الله أن من أنواع البيان في هذا الكتاب الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن ومثل له في المقدمة بقوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي فقد قال بعض العلماء بأن المراد بهذه الغلبة الغلبة بالحجة والبيان والغالب في القرآن استعمال الغلبة بالسيف والسنان وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن وهنا في هذه الآية فإن غلبة استعمال القرآن بل عموم استعماله في الحشر إنما هو للجمع ثم بين المراد بالحشر لاي شيء منها قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وقوله وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقوله عن نبي الله داود والطير محشورة وقوله تعالى عن فرعون قال موعدكم يوم الزينه وأي حشر الناس ضحى وقوله تعالى قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين وقوله فحشر فنادى كلها بمعنى الجمع وإذا استعمل بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه وهو في جميع استعمالات القرآن لهذا مثل قوله تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم الآية وذلك في يوم القيامة لبروز الأرض وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وذلك في يوم القيامة لتقييده بيوم وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إلى غير ذلك مما هو مقيد بما يعين المراد بالحشر وهو يوم القيامة فإذا أطلق كان لمجرد الجمع كما في الأمثلة المتقدمة وعليه فيكون المراد بقوله تعالى لأول الحشر أن الراجح فيه لأول الجمع وتكون الأولية زمانية وفعلا فقد كان أول جمع لليهود وقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريضة بعد عام واحد وأعقبه جمع آخر في خيبر وقد قدمنا ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريضة من صياصيهم وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجوا وأولئك قتلوا واسترقوا قال أثابه الله تنبي وكون الحشر بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان إلى أوائل الشام لأن الغرض الأول هو جمعهم للخروج من المدينة ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الشام أو إلى غيرها وقد استدل بعض العلماء على أن توجههم كان إلى الشام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 فقال بعض المفسرين الوجوه هنا هي سكناهم بالمدينة وطمسها تغيير معالمها وردهم على أدبارهم أي إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه أبو حيان وحسنه الزمخشري قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتى تأتي لعدة معان منها المجيء ومنها الإنذار ومنها المداهمة وقد توهم الرازي أنها من باب الصفات فقال المسألة الثانية قوله فأتاهم الله لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز انتهى وهذا منه على مبدأه في تأويل آيات الصفات ويكفي لرده أنه مبني على مقتضى الدلائل العقلية ومعلوم أن العقل لا مدخل له في باب صفات الله جل وعلا لأنها فوق مستويات العقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أيها المستمعون الكرام نكتفي بهذا القدر وسنبين معنى الآية وبقية تفسيرها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته